أو الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت. إذا رجت الأرض رجاء وغشت الجبال بس فكان السابقون السابقون أولاد وَقَعَتِ النَّوَاقِعُ لَهِيَ سَالِ لي وَقَافِيَةٌ تَخَافُ فِي إذا رجت الأرض رجا أو والسابقون and وقليل دیکن من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولقم طير مما يشتغون او لا قيل إن شاء الله. وفاك مما يتخيلو لحم طير مما يشتهون وحور النعين وحور النعين وَحُولِ النَّعِينِ لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها الحمي طير مما يشتغون وحور النعين, وحور النعين كان اما وأصعاب اليمين مَا Craig 我kon န وفاكيات كثيرة وماء مسكوب وفاكيات كثيرة وفرح مرفوع إنا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ